يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أضدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة في الله أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت قام ذات يوم النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه محمر وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوجك هذه وحلق بالإبهام والتي تليها قال الذينب يا رسول الله نهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث قام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من يا أجوج ومأجوج ذلكم السد الذي وضعه نبينا ذو القرنين فأفرغ عليه قطرا فصار هذا السد ينحت به قوم يأجوج ومأجوج فقال فتح من هذا الردم مقدار حلقة الأصبع السبابة والإبهام قالت زينب يا رسول الله أوله علمت أن قوم يأجوج ومأجوج يفسدون في الأرض ويعتون بها فسادا فاستفسرت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت أونه لك أن يصيبنا الهلاك من هؤلاء القوم قال نعم إذا كثر الخبث ما هو الخبث عباد الله إنها المعاصي إذا كثرت يا عباد الله فارتقب إلى العذاب الذي يعم الجميع خسف الله بأمم وخسف بأناس ودمرهم شر تدمير بسبب ذنوبهم ومعاصيهم فالذنوب والمعاصي عباد الله خطرها عظيم وعاقبتها إلى نيران الجحيم إن لم تكن هناك توبة فالواجب الحذر من المعاصي، فإن المعاصي تدمر الشعوب، فإن المعاصي تزيل النعم، فإن المعاصي تحل الإنسان والبلاد والعباد عقوبة الله تبارك وتعالى. خسف الله بأناس وبأمم قصهم في القرآن. ذلك فرعون الذي قال أليس لي ملك مصرى وهذه الأنهار تجري من تعليل استخف قومه فأطاعوه فقال لهم أنا ربكم الأعلى طغى وفسد وتجبر على مولاه ماذا كانت العاقبة خسف الله به في البحر أغرقه في اليم ما أحد يستطيع إنقاده لأن الجبار تبارك وتعالى أمر بإغراقه فما نفعه سلطانه ولا جبرجه ولا قوته دمر هذا الطاغية عليه لعنة الله لقد كان لسبئ في مشكنهم آية بلاد طيبة انظروا كيف تحولت هذه البلاد بسبب الذنوب والمعاصي لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور بلدة طيبة ورب غفور ماذا قال الله فيها هذه البلدة آية من آياته كانت لها جنان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم اشكروا النعمة التي أنتم فيها لكنهم عربوا وأعربوا وعصوا وماذا كانت العاقبة فأعربوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين دواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل لما ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور؟ انظروا كيف أبدلت تلك الجنان إلى قحط ودمار فأعرضوا أعرضوا عن الله فما هي العاقبة يا عباد الله أن أبدل تلك الجنان جحيما فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل سيل عظيم دمرت تلك القرى وتلك الجنان إنها قدرة الباري إنها قدرة الجبار قال بلال بن سعد رحمه الله لا تنظر إلى حجم المعصية ولكن انظر إلى من عصيه انظر إلى من عصيه ارجع إلى مولاك يا عبد الله ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله ما قابلت هذه النعمة بالشكر فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يسمعون أبدل هذه النعمة التي كانوا يعيشون بها رغدا من العيش لا كدا في حياتهم أبدلها أبدلها بخوف وجوع انظروا يا عباد الله نعمة الأمن حينما تذهب والله لا يكون لك قرارا ونعمة الشبع إذا ذهبت فالإنسان قد يرتكب المعاصي والذنوب من أجل فرجه أو بطنه قال الله تبارك وتعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وفي قراءة وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فيها أي جعل لهم صولة وجولة ما أخذوا بأيديهم فحق عليها العذاب أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا إن الله يمهل ولا يهمل ونستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين فالله عز وجل إذا رأى العاصي ينكب على المعاصي ويمده بالمال والبنين لا يدري هذا المسكين أنه استدراج يستدرج المولى تبارك وتعالى حتى إذا حق عليه القول دمره تدميرا إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وحقها بطاعة رب العباد فرب العباد سريعا لقم وإياك والظلم مهما استطعت فظلم العباد شديد الوخم وسافر بقلبك بين الوراء لتبصر آثار من قد ظلم فتلك مساكنهم من بعدهم شهود عليهم ولا تتهم صلوا بالجحيم وفات النعيم وكان الذي نالهم كالحلم إيوالله كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين كم من أمم ذهبت كم من أناس خسفوا كم من شعب وبلاد دمروا بسبب ذنوبهم ومعاصيهم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح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 فظن أن هذا الكنز سينفعه أو يدفع عنه عذاب الله تبارك وتعالى فماذا فعل الله بهذا الطاغية فخسفنا به وبداره الأرض قال علماء التفسير خسف بالأرض أي من التراب لم يخسف بماء ولكن خسفت به الأرض فما بقيت إلا يده علامة على موت قارون حتى يصدق القوم تخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرنه من دون الله وما كان من المنتصرين انظر ماذا فعل الله بهذا معه كنز معه أموال كنوز لا يستطيع أن يفتح خزائنها إلا أشداء القوم ما يستطيعون أن يفتحون هذه الكنوز لضخامتها ما دفع الله بهذا ما نفعه ماله ما نفعه كنزه عباد الله إن الذنوب والمعاصي خطر عظيم والله إذا لم نأخذ بيد الظالم ولم ننصح لله تبارك وتعالى يخشى أن يعمنا العذاب نعم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان جاود وعيسى ابن مريم ذلك بمعصى وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يعملون فانظر فسمى فاعل المنكر والساكس على المنكر فاعلا بذلك فانتبهوا عباد الله إن الذنوب خطر عظيم ولا يقول أحد أنا لا أذنب كلنا ذو ذنب كلنا ذو خطأ كلنا نقع في الذنوب والمعاصي ولكن الويل كل الويل المجاهر الذي يجاهر بمعاصيه أو يستره الله عز وجل فيأتي ويبوح بما فعله من معاصي ودنوم وليس هناك توبة ولا استغفار فالله الله عباد الله إن الدنوب والمعاصي خطر عظيم وعاقبتها إلى نار جحيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد عباد الله تقدم معنا في الخطبة الأولى ما يتعلق بالذنوب والمعاصي وكيف فعل الله بتلك الأمم وأيضا قوم عاد الذين ملكوا السهل والواد وكانوا يقولون من أشد منا قوة كان الواحد منهم مثل النخلة بطوله جب الصخر بالواد نحت الجبال بيوتا فارهين فتعظموا وقالوا من أعظم منا قوة ماذا فعل الله بهؤلاء القوم قال فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا أي ذات صوت في أيام النحشات لنذيقهم عذاب الخجي في الحياة الدنيا أذابهم الله الخجي في الحياة الدنيا ذكر بعض علماء التفسير أن الريحة كانت تدخل إلى قعر دارهم فتأخذ لأحدهم إلى عنان السماء ثم يرتبن بالارض فيتفجر أشلاء ريح أرسل الله عليه ما أرسل عليهم حجارة ما أرسل عليهم الصواع أرسل ريح دمر هؤلاء القوم الذي طول الواحد منهم مثل النخلة انظروا على عظم خلق هؤلاء لكنهم ما حافظوا على هذه النعمة فقابلوها بالكفران والمعاصي فانظروا يا عباد الله ما هي العاقبة ما نفعهم قوتهم لم تنفعهم تلك القوة لماذا؟ لأنهم جابه الله لأنهم عصوا الله عص الجبار فلذلك حلت عليهم العقوبة فخسف الله بهم أن أرسل عليهم ريحا صرصرا في أيام نحساك نعم عباد الله فالذنوب والمعاصي داء خطير داء عضال لا يستطيع أحد أن ينفك عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم لم تذنبوا لا ذهب الله بكم ولا أتبئ ناس آخرين فيذنبون فيستغفرون الله عز وجل فيغفر لهم إذن لابد من وقوع في المعاصي لكن الواجب عليك ما هو أنك تتوب وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الآن النبي غير موجود بين أيدينا لكن بقي الاستغفار وهم يستغفرون أي التوبة التوبة يا عباد الله البدار البدار قبل فوات القطار الواجب علينا أن نبادر إلى التوبة والله لا أحد يسوف ولا أحد يأمن من مكر الله لا يقول سأتوب وسأترك هذه المعاصي وهكذا ثم يتدرج, يتدرج. لا أترك المعاصي اطلع عن الذنوب والمعاصي وافتح طفحة جديدة تبني بها توبتك يا عبد الله إن الله عز وجل لا يفرح بتوبة عبده إن جاء إليه تائبا إن الله تبارك وتعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليبسط يده بالنهار ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء الليل لله أشد فرحا من عبده إذا جاء إليه تائدة كناقة أحدكم إن فلتت عليه وفيها طعامه وشرابه حتى لقيها فالله عز وجل يفرح بتوبة العبد الله عز وجل ما أحلم الله حين أمهلني وقد تماديت بدمبي وقد سترني والله ما أحلم الله يا عباد الله حينما نقع في الذنوب المعاصي وهو ذو حلم علينا نقع في الذنوب والمعاصي ويرزقنا نقع في الذنوب والمعاصي ولا يصيبنا الأداء نقع في الذنوب والمعاصي وما زلنا يا عباد الله نرتع وننعب في هذه المعمورة في هذه الأرض التي هي ملك لله تبارك وتعالى ما أحلم الله الله حليم يا عباد الله الله غفور رحيم لكن عذابه هو العذاب الأليم فالواجب التوبة يا عباد الله أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من كان قبلكم رجل قتل تسع وتسعين نفسا فأراد أن يتوب إلى الله فذهب إلى الناس فقال دلوني على عالم فدلوه على راهب راهب ليس بعالم إنما عابد فذهب إليه فقال قتلت تسعة وتسعينا نفسه ألي من توبة؟ قال لا ليس لك توبة أفتاه بغير علم فكمل به المائة قتله لكن الرجل ما زال يريد أن يتوب وما زال التوبة تحوك في صدره فذهب إلى الناس مرة أخرى فقال دلوني على عالم دلوني على أعلم أهل الأرض فدلوه على عالم وهنا أصابوا فذهب إلى عالم من علماء المسلمين وهذا فيه فضل العلم عن الجهل يا عباد الله فذهب إليه فقال قتلت مئة نفس انظر كيف بالله عليك لو يأتي إنسان قاتل يأتي إليه كيف يكون الحال بما فما بالك بمن قتل مئة نفس مئة فقال ألي من توبة قال وما يحل بينك وبين التوبة نعم لك توبة ما يحول بينك وبين التوبة لكن غادر أرض السوء إلى أرض الخير فاعبد الله عز وجل هناك فذهب الرجل وبادر بالتوبة وكانت النية خالصة لله تبارك وتعالى فإذا هو في نص الطريق مات فنزلت ملائكة العذاب وملائكة الرحمة ملائكة العذاب تقول لم يعمل خيرا قط إلى النار وملائكة الرحمة تقول يا رب أتى إليك تائبا منيبا فأنزل الله عز وجل ملكا بصورة رجل حكما بين ملائكة العذاب وملائكة الرحمة فحكم بينهما فقال قيسوا بين الأرضين فأيهما أقرب إليها فهو منها فقاسوا بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى أرض الخير بشبر واحد فغفر الله دنبه فأدخله الجنة فأخذته ملائكة الرحمة انظر إلى عظيم رجاء الله انظر إلى عظيم رجاء الله حينما علم إخلاص هذا الرجل في انظروا إلى عظيم رحمة الله حينما كان هذا الرجل صادقا في توبته أما الآن يعصي الإنسان ويزيد العصيان ويقول سوف أتو وإن تابع على مضض على كره أو على استحياء ليس هناك دافع أو واجع ديني يدفعه إلى ذلك لكن هذا الرجل إخلاصه إخلاصه لله تبارك وتعالى دفعه إلى ذلك أراد التوبة حقا ويقينا فما هي العاقبة يا عباد الله؟ إنها الجنة نعم عباد الله فالواجب علينا أن نتوب إلى الله النبي صلى الله عليه وسلم أسوتنا وقائد الغر المحجلين والذي قد غفر ما تقدم من دمه وما تأخر هو القائل إني لا أتوب في اليوم أكثر من سبعين مرة وفي رواية إني لا أتوب إلى الله مئة مرة انظروا ويصلي الليل حتى تتفطر قدماه فتقول له عائشة قد غفر ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبا شكورا فالواجب علينا عباد الله الواجب علينا معشر المسلمين الإقلاع عن الذنوب والمعاصي الواجب علينا التوبة الصادقة النصوحة التي تمثو ما مضى من زماننا فنسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا ويثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين